دعت میکنم گوش دلوجان بسپارید به, به تلاوت آیات شریفه یک کم تا دهم ده از سوره مبارکه یک کف با صدای استاد فتحی ملیجی به مدت سیزده دقیقه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل قيما <تصفيق> ليون ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسد ما كثينا فيه أبداً ويوم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم يكونون إلا فلعنك باخع نفسك ولا. این In... إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُوْزًا أَمْ حَزِبْتَ أَنْ أصحاب الكهف والرقيم أو الفتية إلى الكف في <سؤال> <سؤال> <إنسؤال> إنا جعلنا ما على الأرض وَيِنَّ تَذَائِرُ نَمَائِلَهَا صَائِدٌ جُرُزًا أَم إِذَ وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهِ فَقَالُوا رَبَّنَا, ربنا Inna. <laughs> وَإِنَّ لَجَاعِرُونَ مَعَ دِيهَا صَائِدًا جُرُزًا اذ اوال فتیح اذ اوال لنا وهي لنا من أمرنا رشد صدق الله العلي